وعلى الثلاثة الذين قلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه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 من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيرهم ضمأ ولا نصر ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطعون ولا يطعون موطئا يغيظ الكفار ولا يمالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به يعمل صالح إن الله لا يضيع أذر المحسنين ولا ي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 فلولا نفر من كل ذرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون